اتقوا الذي خلقكم والجبالة الاولين اتقوا الذي خلقكم والجبالة الاولين قالوا انما انت من المسحارين قالوا انما أنت من المسحارين فَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ بَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ بَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَطَالَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن كنت من الصادقين فأشتق علينا كتفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون, قال ربي أعلم بما تعملون كذبوا فاخذهم عذاب يوم الظله كذبوا فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم نظيم انه كان عذاب يوم نظيم في ذلك لا وَماَا كانََ أَكْسَوهُم مُؤمِنين وَماَا كانَ أَكسَهُ مُؤمِنين وَإَِّ رَبَّكَ لَهُعَزيزُ رَحيِيم وَإِن رَبَّكَ لَهُ وَعَليزُ الرحيم, وإن الرحيم, وإن الرحيم وَإِنهُ لَزلُ رَبِّ العالممين وَإِهُ لََين على نزل به الروح الأمين نزل به الروح على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زهر الأولين, الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن وَلَ نَ الزَّلناهُ عَ بَعضل الأجَمين وَلَنَزَنا غلَ بَضل الأجمين فَقَرَ أَهُ عَلَي إَّا بِهِ مُؤمنِنين فَقَرَ أَ عَلَْهَِّا كَون كَذَلِكَ سَلكنهُ في خُروبِمُجرمين كَذَكَ سَلك نهُ لا يؤمنِونَ بِهِ حتىَ يَرَُ العذاَابَ الأليم لا يؤمنون بني حتى يَرولعَذاب لا يَشول فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُضَرُّون فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُضَرُّون أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ كانوا يوعدون ثم <تصفيق> جاء